أما هذه فما عليه طيب. واحد يطلب مني أقرأ يطلب من الشيخ سعيد يقول نرجو أن تقرأ من كتاب الله ما يتيسر لك في نهاية هذه المحاضرة طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أم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 وَإِنْ أَجْرِي وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَجْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ